بسم الله والابن والروح القدس إلى واحد أمين أحل علينا نعمته وبركته ورحمته إلى الأبد أمين تحت رعاية صاحب النيافة الحبر الجليل بيشوي النائب الباباوي لإبراشية المحله الكبرى وتوابعها يسر كان الشهيد العظيم يسوع كان يسوع كان يسوع أن تقدم لكم معجزات الشهيد العظيم يوليوس الأقفاسي كاتب يسوع الشهداء بصوت الأب يسوع يوليوس موريس وهذا هو الجزء الثاني الشهيد العظيم يوليس الأقفاصي كاتب سيار الشهداء حيث أن كنيستنا الأورثوذكسية عملها هو خلاص النفس وتوبة الإنسان الذي هو قصد الله لأن الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون وحيث أن الله وضع وسائط نعمة لكي يخلص بها الإنسان ومن ضمن هذه الوسائط المعجزة فالمعجزة ليست هدف ولكنها وسيلة توصل إلى الهدف الذي هو الارتباط الكامل بالرب يسوع لذلك لا يسعى الإنسان إلى معجزة بل يسعى إلى الوصول للرب مجد يسوع بأي وسيطة من وسائط النعم ومن هذه الكنائس كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس الروماني واب الشهداء القديس الشهيد يوليوس الأقفاصي كاتب سيع الشهداء بكفر ششتة أراد الله ان تظهر عجائبه في قديسيه الموجودين فيها لذلك حان الوقت ان يكون القديس يوليوس الاقفاصي صاحب الفضل الأول في معرفه الشهداء والقديسين وحفظ اجسادهم وكتابه سيرهم والذي به بنيت كنائس واديرا باسم الشهداء الذين حفظهم وكتب سيرهم ونحن غير مستحقين لذكر اسمه ولكن لتمجيد اسم الرب يسوع لأن السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه وهذا هو الجزء الثاني في معجزات الشهيد يوليوس الأقفاصي وامير الشهداء مالجركس الروماني في كنيستهم بكفر شيشتا الربي المعجزات ليست مرتبة على مرض معين ولكن ستكون سرد لما يحدث حسب تقارير الأطباء والأشعات والتحاليل التي تثبت كل معجزة فيه طالبة في الثانوي العام رفضت ذكر اسمها ولغم انها كتبة وجايبه ما يثبت لان المرض هو مرض الصدفية انتشر في كل جسمها بطريقة بشعة شوه جسدها لدرجة ان هو طلع عند رقبتها حالة نفسية سيئة جدا في كل البيت ما كانش في حل يقولوا روحه سفاجة، خدوا علاجات، خدوا مضادات، مفيش فايده سمعت عن القديس يوليوس، قالت ما روح كنيسته، جات الكنيسة، شفعت به، وكانت بعيدة عن ربنا في الأجبية والإنجيل والاعتراف والتناول اللي هي أساسيات الإنسان المسيحي، ولكن بدأت في حياتها الروحية، وعايز أقول إن هذا هو الأساس. ان احنا نرتبط برب المجد يسوع خدت زيت كل جسمها مليان عبارة عن جروح او يعني الصدفية دي تبقع في الجلد كل بقعة تعمل عليها صليب وتحوطها بدائرة بالزيت صليب ودائرة بالزيت صليب ودائرة بالزيت مرت الايام وبدأت تتصل وتقول يا ابونا البتاع بدأت تخف وبدأت الكشور دي تنزل ويتحول إلى اللون من الأحمر إلى الأبيض رحت للدكتور قال لها الأبيض ده سهل جدا بكريم معين بيرجع الجلد إلى أصله وفعلا بدأت تستعمل كريم معين وشفيت تماما سين فيه طالبة السنة والعام من الصدفية نشكر ربنا وجات الكنيسة ونورت شمعة للقديس يوليوس الأقفاصي اللي بشفاعته رب المجد يسوع استجاب لصوت طلبتها شفاعته تكون معانا امين. ديميانا مينا استراليا سيدني بتحكي انها مكتش تسمع عن القديس يوليوس الاقفاص اطلاقا ولكن بعض الناس بعتولها كتب فيه قصته حبته جدا وقالت معجزاته واتبسطت بيه قوي متعرفش ايه اللي هيحصل لها ولكن ارتبط ذهنها بيه مش بعربيتها ورايح الشغل بتاعها وهي رايح الشغل حصلت حادثه كبيرة العربية بتاعتها لفت وبدأت تخبط في الرصيف الشمال والرصيف اليمين والعمود الشمال والعمود اليمين لدرجه ان العربية تهشمت تماماً بتحكي دميانا بتقول أنا كنت اللي كل بقوله يا عادرة مريم يا قديس يوليوس أنا مش دريانة غير إن في دوامة داخل العربية والعربية عماله بسرعتها عملة تتخبط من اليمين للشمال لغاية ما استقرت في عمود وقفت فيه العربية بعد كده طلعوني ودوني المستشفى بتحكي دميانا إن الدكاترة بيستغربوا لما بيحكوا لهم ان العربيه ما عادش فيها شيء سليم ابدا لصاق ولا زاز بل عبارة عن قطعة من الصفيح وازاي دي تخرج وهي بتحكي دميانه مينا بتقول حسيت ان في ايد محوطاني ساعة الحادثه ولما خرجوني رحت المستشفى بتقول ما لاقوش خدش يعني يا حتى يكون في إصابات طفيفة هتعتبر معجزة أن ربنا حماها بعد الصورة البشعة العربية اللي كانت بتخبط يمين وشمال أو كانت بتقول تقلبت في الحدثة ولكن لم يوجد فيها خدش واحد ورجعت الشغل بعد ما استراحت نفسيا بعد ثلاثة أيام الزط رجعت سليمة تماما وكل اللي يشوفه العربية يقول مش ممكن إن هي اللي تكون فيها ولكن ربنا مدد ايده دايما لولاده واللي بيصرخوا ليه ليل نهار ما شيء ونشكر الله وهي حست بايد الست العذراء والقديس يوليوس في الحادثه وانهم هما اللي نجوها واللي كانوا محوطين بيها شفاعتهم تكون معانا امين الفرحه نار يا انانا لما يا نظراتك تتبعنا في دخولنا وخروجنا ومن الخطر تمنعنا يا شهيد يوليوس <تصفيق> معجزة قوية جدا تقبلناها بالايمان القوي ان الهنا اله احياء الهنا قوي يمد يده الى اولاده في الضيق ويخلصهم يقول الكتاب ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم هسقط الحروف الأولى للإبنة ميم ميم لتكون عزة لكل بنت مستهترة ميم ميم التحقت باحدى الكليات في القهر كليات الخاصة بنت وحيدة سكنت في المعادي في عمارة صديقتها غير مسيحية شاء اللي فوقهم لما كان والدها يتأخر والدتها في الشغل كانت هذه الابنه تطلع عند زميلتها تستنى والدها ووالدتها وزميلتها ديت في نفس الكلية مرت الأيام ورجع الأب والأم كعادتهم ملقوش البنت يدوروا على الجيران ما لقوش الجيران اصلا عزلوا ومشوا يسالوا على البنت ما فيش يروحوا الكليه عشان يسالوا زميلتها زميلتها اختفت طبعا الموضوع اثار ضجه وتدخلت كنيسه تسال عن البنت راحت فين ومرت الايام وجا قرايبها الكنيسه وتشفعوا بأمير الشهداء البطل القوي ماري جرجس والشهيد العظيم يوليوس الأقفاصي كاتب سيار الشهداء يمر لأسبوعين أسبوعين من مجيئهم الكنيسة مش من اختفاء البنت ويحدث الآتي الأب قاعد في حزن عميق قال واحد عليه الهيبة والوقار قالوا ما لك قاعد مكلوم كده ليه قال له بنتي الوحيدة اختفت وانعرفش راحت فين قال له طيب انا اجيبها لك الاب اتنفط من مكانه انت تجيب لبنتي قال له اه قال له مش فلانه الفلانية قال له اه قال له اجيبها لك بيقول خدنا الرجل الابها ده اللي باين عليه الوقار والابها وخده الواحد قال له ده بقى رئيس مباحث وضابط كبير ودخلوا عليه المكتب سلم عليهم قالوا انت والد فلانة قالوا اه قالوا تعالى نجيب بنتك خدوا في العربية كان الوقت ليل في مكان ما هم مش عارفينه الاب والام ركبوا العربية وتخيلوا مشاعر الاب والام لما البنت الوحيدة تختفي ورايحين يجبوها وقفوا العربية عند بيت بعيد يعرفوش في انها منطقة بس حسب الرجل اللي ده هو الكبير شوف القديسي يوليس بيعمل ايه مع مارجلس وقفوا بعيد عن البيت ونزل الضابط الكبير عند بيت ليه صور كبير بوابة حديد ضخمة وقف عندها البواب قال له تفضل يا باشا قال له هات لفلانة الفلانية حالا قال له حاضر يا باشا راح طالع جاب البنت كانت لبسة لبس اخر غير لبسها وشها ما كانش باين البنت شافت أمها من بعيد واقفه جنب العربية مش مصدقه أنها تشوفها جريت البنت على أمها احتضنتها في بكاء مر على الذل اللي هي كانت موجودة فيه ورجعت البنت مع أمها في حياه مسيحية أخرى ورجع الزابط الكبير قوي والرجل القبها وصلوهم للطريق تاني وسلموا عليهم وانصرفوا الاثنين يا ترى من هما الاثنين كل واحد لو دور في دماغه بالإيمان يعلم من هما الاثنين. الأب ما شفهمش تاني ولا الأم واختفى الاثنين الرجل الأبهة والظابط الكبير هل هما قديس يوليوس ومراجرجس الروماني هل هما معونة إلهية هل هما ملايكة من عنده؟ كل واحد حسب إيمانه ولكن تم ذلك بعد زيارة الكنيسة مباشرة وتعيش هذه الابنه حياه مسيحية أخرى قوية بعد أن اتزلت وحكت عن الزول اللي هي كانت موجودة فيه لتكون عبره لكل واحدة مستهترة في صداقتها أو مستهترة في حياتها أو في دخول أي بيوت ما شفاعة القديس يوليوس العظيم ومارجيرجيس العظيم أمير الشهداء تكون معانا كلنا أمين. عجزة اخرى من نفس الطراز ابنة مسيحية من احدى محافظات الوجه البحري للحفاظ عليها لنذكر اسمها بتحكي الاتي الاول هو جت والدتها وجه اخواتها الكنيسة وقالوا الحقنا يا ابونا البت راحت راحت فين قالوا اختفت البنت كانت من صاحبة الشاب غير مسيحي الطريق من أوله غلط ما نمشيش فيه هي مشيت فيه وكانت بتعمل في إحدى الجمعيات من الطواقف الأخرى ما بيهتموش بالموضوع ده يمكن سابوا البنت مرة في مرة البنت مشى في الشارع اتفتح باب عربية اتحطت فيه البنت واتخدت البنت ده الأم بتحكي واخواتها البنات راحت فين؟ قالوا مش عارفين بس غالبا هذا الشخص يكون هو اللي عمل العمله دي قلت لهم امتى حصل الكلام ده؟ طبعا كانت صدمة صعبة قالوا يوم اتنين عشرة بالظبط قلت لهم اتنين عشرة قالوا اه في نفس اليوم قلت لهم ده فضيحه ده اتنين عشرة ده عيد القديس يوليوس رحت رايح عند المقصورة في منتهى التأثر قلت له كده في عيدك في عيدك يا قوي تروح بنت المسيح مش ممكن انا من النهارده مش هحكي عنك ابدا الا لما البنت دي ترجع وفعلا اي حد يجي الكنيسه اقول لهم دي رفات القديس يوليوس الاقفاص اللي عايز يقرا عنه يقرا في الكتاب وما اتكلمتش بعد اسبوعين تيجي تليفون على البيت بيقول رساله خروف المسيح رجع فرحت رحت لأن الأم هي اللي اتصلت خروف المسيح رجع فرحت رحت قوي قلت لها طب عايز أشوفها جت الأم وجت البنت وإخوتها وكانت فرحة كبيرة خالص قلت لها إيه اللي حصل قالت لها أنا في الشارع فتح باب العربية الشخص ده كان موجود قال لركبي بعدها خدني في بيت دور تاني وحبسني وكل يوم يديني على عشان على للأمر الواقع وكان معايا الشبكة بتاعتي عشان هي كانت مخطوبة كانت معايا الشبكة بتاعتي خدها هي كمان زل اهانه مرمطة ضرب حتى الدهب بتحخط وكل يوم على بتحكي من فمها بتقول في يوم من الأيام أنا حسيت طبعا بالندم وحسيت إن أنا في زل مفيش قدامي غير رب المجد يسوع اتشفعت بالست العذراء سلام الرب عليها بتقول في معاد علق الصبح الساعة 8 وهو داخل قبلها نعرف المعاد قلت لها يا عذراء انقذيني انت انقذت ناس كتير انقذيني انا كمان بتحكي بتقول وظهرت لها السيد العزراء في الاوضة اللي كانت فيها قالت لها خرجيني من هنا العدرة ردت عليها قالت لها مش دلوقتي بتقول زعلت ليه مش دلوقتي أنا عايزة أمشي زعلت بتقول باب الاوضه اتفتح عشان هذا الشخص يخش يضربني العلقه المعتادة العدرة راحت فردة كفين إيديها الاثنين ناحيه الباب بعد ما فتح الباب قفل وخرجتان حمدت ربنا ان انا تعتقت من العلقه كان من عادة هذا الشخص يقفل الباب بتاع الشقة والباب الحديد من تحت عشان هي ما تمشيش في حالة خروجه بتحكي هذه الابنه وبكل ايمان واثقه وهي الان تعيش في هذا الايمان العظيم بتقول كان الست العضلة لها هدف بفتح الدرج بتاع الكومودينو اللي جنب السرير لقيت فيه ألفين جنيه وكت وجبرت على كتابة ورقة زي العقد العرفي أنني متجوزاه وهو كمان كاتب نفس الورقة ان هو متجوزني ومحطوطين مع الألفين جنيه في المحفظة بفتح المحفظة لقيت فيها الألفين جنيه ولقيت فيها الورقتين فهمت قصدي العدرة ان مش دلوقتي على تاخد الحاجات اللي انت تدبست فيها خدت الورقتين وخدت الالفين جنيه تعويض عن الشبكة اللي كانت لابسها. مش هترجع لها تاني. وبعدين بتقول خرجت للبلكونه لقيته واقف تحت هذا الشخص بالترنج. دخلت تاني. قلت له يا رب ياسوع انقذني. انقذني. بتقول واحدة تاني في البلكونه فوجئت انه هو ساب الباب مفتوح. اللي تحت واللي فوق. ومشي في الشارع ولا أول مرة يعملها رحت نازله جري واخد الورقتين واخد الالفين جنيه ونازله لقيت البواب كلها متفتحة وأول ما نزلت على أول الباب الحديد لقيت تاكسي بتاع واحد معرفة ندهت عليه ركبني معاه وخدنا وروحنا البيت قلت له حقا يا رب المرسل ملائكة وأرواحا وخدامه لهيب نار والفخ انكسر ونحن نجونا عوننا باسم الرب شفاعتهم تكون معانا امين ورجعت تاني يوم لما الكلام ده تحكي لي يوم الخميس رجعت تاني يوم احكي عن حبيبي القديس العظيم يوليس الاقفاصي اللي بشفاعته شفاعه الست العذراء رجع بنته تاني الى حضن المسيح الذي له كل المجد والإكرام والسجود إلى الأبد ضمن المعجزات الجميلة اللي اختبرنا فيه قديس يوليوس الأقفاصي لما يكون واحد حاجه رايحة منه أو ضيعة منه مهما كانت بيعرف ازاي مهندس ناصف مهندس كبير من القاهرة بيقوم بأعمال معمارية كبيرة وكان ليه حقوقه عند أحد الشركات فوق الميتين ألف جنيه وما كانش ليه أي أوراق تثبت هذه الحقوق وصاحب الشركة اللي مهندس ناصف يروح له يتهرب منه مش موجود معايش الوقت اللي, اللي في إيدك يعمله وهكذا لدرجه أنه هو يكاد يكون فقد الامل ولكن مسيحنا حي وعمر ما الأمل يموت طالما المسيحي جه الكنيسة وقال القديس يوليوس أنا بسمع عن معجزاته يا ريت لو طلت نص المبلغ تبقى نعمة من عند ربنا قلت له جميل عند ربنا ما فيش كتير وقليل لأن خيره كتير قلت له بس بأخد ازازه زيت وحط نقطة على كفه إيدك امسح بها وشك قبل ما تخش وروح له وشوف ربنا يفتح لك سكه بشفاعه العذرة وشفاعه دي يوليوس وراح بيقول ودخلت الشركة قعدوني في الرسيبشن بره كالعاده راجل شركه كبيرة ورئيس شركه وحاجه يعني على ما ده موضوع كبير بول وانا قاعد بره وعمال اقول له يا يوليوس شفاعتك صلواتك كن معايا يا رب الدين نعمة بيقول وعمرها ما حصل وفاجأ من اللي تخله ده هو اللي طلع من مكتبه وجاي بيقول الحمد الله بالسلامة انت مبلغك كذا قال له اه قال له, له. تفضي شيك بكل المبلغ مش بالقصد ولا نصه زي ما كان بيطمع بقول لدرجة انني شكيت له كل المبلغ قال لي ايه مش تحك بقول انا كنت في زهول لدرجة انني شكيت قلت ده يمكن شيك مضروب رحت واصرف الفلوس لقيتها, لقيتها فعلة موجودة وردي حقوقي تاني وشفاعة القديس يوليوس شفاعة تكون معانا أمين